يا ضحى يا امي يا جنيه عيني بحبك يا امي محباوه يا يا أمي يا أمي يا غني عليا يا يا يا بحبك ما تعصى لي بابني وصدعنيك قلم ورارة في قلبي حزني مليكي ما تعصى لي بابني وصدعنيكي قلم ورارة في قلبي حزني مليكي دموعك فعنيكي وكلك ايمان بالنذى عليك يا نبا الحنان دموعك فعنيك وكلك ايمان بالنذى عليك يا نبا الحنان يا عذر يا امي يا له محبة هاوية يا عدرة يا أمي يا أمي يا غنيها عناية يا عدرة يا أمي بحبه محبة هاوية قام المسيح آم ملك السلام فرح قلبك يا أمي غفر الأسام آم المسيح آم ملك السلام فرح قلبك يا أمي غفر الأسام بالنادي عليك يا نبع الحنان ابنك وفديك غلب الشيطان بالنادي عليك شیطان يا عدره يا امی یا دهیع دایا بحبك يا امی بحباوی يا عدره يا امی یا دهیع دایا يا عدره يا امی بحبه بحباوی